بوك تو سيوة سبعة وستون سبعة وستون بوسيسيو ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين بريلانة النظارة هل <سؤال> لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته وها <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <أين> ترك نظارته يا ترى اين ترك نظارته يا الساعة. هانس أور ساعته تالفة. الساعة عاطلة. عقارب هنجرت على الحائط ساعته معلقة على الحائط. الحائط جواز السفر. جواز السفر. هنها ماستد سيت لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. وها سيت أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ هم هن، الخاص بهم بهن. هم هن الخاص بهم بهن. الْبَرْنَنَّهُ كَانَ لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. من دا كوم و دارس فألدر لكن ها هم الوالدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك دي دارس أنتم كم الخاص بكم أنتم كم الخاص بكم Hvordan var deres eres rejse her Müller.K je forkan et rrelet at du hadretikum? sagde etd Miller?K i fakannet,relet sagde Ed Miller. Hvor er deres kone, Herr her Müller.Ag en hadratikum, så att du hadre deum? sagde etd Miller?E en af sagde Edd Hvordan var deres rejse, fru Schmidt? Hadrataki det? Hvordan var deres rejse, fru Schmidt? Hvordan var deres fru Schmidt? وهات <تصفيق> يا <تصفيق> أين زوج حضرتك مدام سميث أين زوج حضرتك مدام سميث